بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقبرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إنه هَكَ الْغَرَامَ إِنَّهَا سَائِقٌ اسْتَقْرًا وَمَقَامَا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وََّذلََ لَا يَدَعونَ مَ اللله إلَهَن آخَرَ وَلَا يَقُتُلونًا النَّفْس وَلَا يَقُتُلون النَّفْسََّ التي حَرَّمَ اللهُ إِلَ بِالحَبّ وَلَا يَزْنُون وَمََفْذَلِكَ يَقَثَمَا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 والَّذ إِذَا ذُكِرُ بِآينتِ رَبّم لَمْ يَخِرُوا عَلَي صُ ين وََّذلَ يَقولُونَ رَبَّ هَبَن ل مِن زْواجِن وَذُّاتِ قُر وَدَعُونِ وَجَعَلنا لمُتَّقينَ إِم مَا يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون, ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لكم كذبتم فسوف يكون لزاما